صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تروا أن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 فَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وجاهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقة وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك ككفر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 126. لله ما في السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 127. لله ما في السماوات والأرض أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمدّه من بعده سبعة أبوحور ما نفدت ما نفدت كلمات الله الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يورج الليل في النهار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 شهم موج كظل دعوا الله دعوه الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقد تصدى وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل لا يدري نفس ماذا تكسب غدا